والذي نزل من السماء ما بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الكلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخصر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده بلها إن الإنسان لكفور مبين أم اتخب مما يخلق بنات وأفاك بالبني وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا جَرَّبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّرُ فِي حِلَّةٍ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ أَشْهِدُ خَلْقَهُمْ لَذِكْرُ كِتَابِ شَهَادَتِهِمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ سَاءَ رَحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمَّا آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا وَإِنَّ عَلَامَاتِهِمْ مِنَ